آه آه قلبا صغيرا خاليا حبا نقيا صافيا حين ولدت أعطيتني قلبا صديرا صاليا ملأته حبا لك حبا نقيا صافيا أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد أنت حبيبي ومالكي حبك في قلبي يزيد يا من يسرني لكم لهم بنو قلبي سو في ادعوك رب العلياء سبحانك وبحمدك يرجوك عفو عافيه قلبي بذكرك يا يدعوك رب العلياء سبحانك وبحمدك يرجوك كفوا العافيا شكرا لما اهديتني قلبا بذكرك يخشع